حمامي يا ليتنا حصرنا حكال قلبي كويه يا طير يا طير ذكرتني لا جيت بخير شي من كنت ناسي يا طير يا طير يرتجال بي بغالي يا طير يا حامس صوتي يرتجال بي بغدا مد لدروب قلبي رقبتي بهمن عراوي حزه يا <تصفيق> طير يا خلني ما طير بفارق القاع ما بيه يا طير يا طير ودي يا ابن كان فيه يطير يطير في يطير يطير يا طير يا طير في حبهم ما سنتمشير ولا تفتل مشاري يا طير يا طير يا زين لا تشغل تفكير القلب ما في يكفي يا طير يا ما فيه يكفي عزائي يا